كيف يجتمعان يدل على أن النكاح في الأصل الجمع والضم وأما في الشرع فهو عقد على محللة للإستمتاع بها وصيانة الفرج إلى آخره وغير من المصالح التي تتعلق بالنكاح فهو عقد على محللة لقصد لقصد المصالح المترتب على النكاح من تحصين الفرج والولادة والإستنتاء وغير ذلك يقول لها الزواجة هنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن نعم. ما معنى أنه عن المعروف من عن الزوج لا لا يجمع بينهم المشركات جمعوا مشركه. والمشركه أو المشرك هو من جعل الله تعالى شريكا فيما يختص به سواء كان ذلك في أو في الولوهية أو في العسماء والصفات فمن اتخذ مع الله إله يعبده فهو مشرك ولو آمن بأن الله خالق السماوات والأرض ومن اعتقد أن مع الله خالقا الكون أو منفردا بشيء من الكون أو معينا لله تعالى في الخلق في خلق شيء من الكون فهو مشرك ثلاثة أشياء حيدا ما هي خلق الكون فإنه مشرك نعم حتى الكتابية وإن أخذنا بمعهودها المعروف فإنه لا يشمل اليهود والنصار لأن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فعطف المشركين على الكتاب فدل على أنهم غير وهذا الخلاف ينبني عليه هل هذه الآية باقية على عمومها أو مخصطة بآية المائدة يا تشبه على ذكي هذه اللحظة الكريمة لأن الله عز وجل تجوه على المشركات حتى يؤمن حتى يدخلنا في الدين الإسلامي ويؤمن بالله ورسوله المشركات لا يحل للمؤمن أن يتزوج بهم كما قال الله عز وجل في سورة المتحدة فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم قلوا لا تنفعوا المشركات يشمل من أشركن بالله في عبادته أو أشركن به في ربوبيته فمن اعتقدت أن الله خالقا فإنه لا يجوز لكافه من المهم. أبدت مع الله غيره فإنه لا يدود للمؤمن لكاحه وقوله لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هل يدخل في ذلك نساء النصارى قلون إن الله ثالث ثلاث ويجعلون المسيح يسمى مريم إلهم مع الله لفى ذلك أهل العلم والصحيح يقولوا ذلك نساء أهل الكتاب وإن كنا يزعمنا أن عيسى إله مع الله لأن الله تعالى في سورة المائدة قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوثوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا تجمعون نوزورهم وسورة المائدة من آخر ما نزل ولهذا قال بعض العلماء إنه ليس فيها نفس كل ما فيها فهو وفي نفس السورة التي أباح الله فيها أن اتدأها قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة ووصفهم بكفر وأحدهم الثالث ولكن مع ذلك مع كونها مضاحة فإن الأولى أن لا يتزوجها لأنه يؤثر على أولادها منه وربما يؤثر عليه هو أيضا إذا أعجب بها مثلا وبجمالها وتلبس عقله فربما ترخص إلى أن يقفر كما حدثني بذلك أقول لا أن أحد إلى بلد كافرة أعجب بفتاة فخطبها إلى نفسه فقالت له لن حتى تحضر الكنيسة معي وتقول إن الله ثالث ثلاثة فحاول أن ينتنع ولكنه ليعذب الله قد ملك عقله جماله وشغفها. بها وأخيرا ذهب معها إلى الكنيسة وشهد أن الله ثالث ثلاثة من الله العافية ولكن هذا الرجل الذي بعد كلام. مبشركم أنه تاب تاب إلى الله وندم مما صنع يستفهم ماذا يكون عليه في هذه الحالة التي أغرته فيها هذه المرأة على ذلك أن نقول إذا تاب تاب الله عليه إذا تاب تاب الله عليه الله تعالى قل الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقلطون الرحمة الله إن الله يقل ذنوب جميع قوله حتى يؤمن قد يقول قائل لماذا لم يقول حتى يوحدنا لأنه ضد شديد يقال حتى يؤمن نقول لأن الإيمان أعمل إذ يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من توحيد الله والإيمان بملائكته وكتبه ورصه وقصر والقدر خيره وشعبه فلو أنها انتهت عن الشكل لكنها لم تؤمن بكل ما يجب الإيمان به لأنها لا, لا, لا, لا تحب تصر في العذون عن التعبير بالمقابل إلى تعبير هو عز وجل ولا في المشركات حتى يمنا بيّن الله صلى الله عليه العلة في ذلك والحكمة فقال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته صدق الله الأمة المؤمنة خير من المشركة حتى لو أعجبت الإنسان في جمالها أو أعجبت الإنسان في مالها أو أعجبت الإنسان في علمها أو أعجبت الإنسان في خفتها وما إلى ذلك فإن الأمة المؤمنة من المشركة قال ولا أمة لا تظن أنه يعني بذلك الأمة المملوكة إن شاء الله تعالى في صورة النساء أنه لا يجوز لك الإماء إلا لا، إلا بالشروف لكن المراد بالأمة هنا أمة الله أي العابدة لله عز وجل والإنسان الذكر يقال بعكد الله والأنثى يقال أمة الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إناء الله نساجد الله فلا. صلى الله وسلم في حديث من المسؤول. ها ابن أمشك ذكر الأم والأب الأم ألا قال عبدك والأم قال أمشك وبهذا نعرف أن ما ورد به الحديث في سيد الاستقرار وهو اللهم اطلق وانا عبدك وانت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وانا عبدك وان ان وأما من كان انثى فانه يقول هذا ذلك الشيخ الذاهب بن الله وقال بعض العلماء انك تقول انها تقول في حديث سيد تقول انا عبدك على تاويلي شخص شخص ها ولكن ما ذهب إليه شخص الزام أبلغ في التذلث والعبودية أي إن المرأة إذا قالت وعن عبدك كأنما تشعر أنها رجل لكن إذا قالت وعن آمتك صار ذلك أبلغ في ذلثها وأنا ولا آمة هنا وش معنى الأمان مرأة خير من مشركة خير وإن يفضل عليه عدم يراب به بيان أن هذا من الخير فقط نعم خير والصدقة خير ولمرح من الخير الذي هو ضد الشر أما إذا ذكر المفضل عليه لفظا أو تقديرا فإن خيرا تكون سؤال على هذا العين أن قاعدة في اسم التصوير أن المفضل والمفضل كان في أفضل وقت ويختلفان صلاة الفجر خير من صلا صلاة الجماعة خير من صلاة الفجر فمنا في الخيرية لكن تتميز صلاة الجماعة المروّع عن أهل العلم أنه محدث شر المفضل والمفضل عليه، لأنهما في أصل صفة ويتميز المفضل على المفضل عليه. وهنا يقول الله عزوجل: ولا مَتُمُونَ خيرٌ مِنْ مُشتكَى وملون لا خير فيه بشكل آخر فكيف قال خير ومشرف الجواب على ذلك من أحد وجه أول أنه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين فرصين ليس فيه شيء منه ويراج به التفضيل التفضيل المؤمن وكعال أصحاب الجنة يوم إذن خير مستقرا وأحسن وقيد والله ما بيع للناحى مستقح قصم في نبي لكن هذا من داف فون جزء التصدير دل على التصدير وليس في الطرف الآخر منه شيء ثالث أن نقول إن ناحى المشتكي قد يظن فيها خيرا قال ولو أعجبت لقد يظن الإنسان أن اتصاله بهذه المشركة خير فبين الله سبحانه وتعالى أن ما يعتقده الإنسان خيرا في نكاح المشركة فإنما ما يقول له نكاح الأمان المؤمنة خير بناء على ما كان يعتقده من خيرية في نكاح المشركة قال ولا تنكث المشركين لا تنكف المشركين أبريل للمعلوم لا قلنا أنه هو مبين المجهول ما بيقول لكم المبين المعلوم على أساس المضارع المبني للمجهول يضم أوله ويرتح ما قبل أوله. نعم ويرتح ما قبل آخر مالك واجعله من مضارع منفتحة ينتحي المقول فيه مبني المجهود بل هو مبني للمعلوم لكنه من فعل أول تنكح بينهم من فعل الأول من نكح ينكح والثاني من أنكح ينكح ينكح الغالب الأول ولا تنكح الثاني بعد يمكن. ينكح يتولى العقد بنفسه ما الوليد والزوجة يدوج نفسها وإنما يدوجها فوإذا من أنكح الروس تنكف المشركين حتى يؤمن المشرك أو إن من مشرك لست الناس حتى لو كان من آل الكتاب فإنه لا يدون أنجى بمسلمة خطب من امرأة المسجد تزوجه لا تنقل المشتكين هذا مهمون ما في استثمان لخلافه لا تنقل لأنه ذلك من ؟ تناظر رجلان في مصر في مصر على المن. وقال لماذا تستحلون نساءنا؟ قراءة طبقات. ماذا تستحلون نساءنا؟ ولا تفسون لنا نساء. على خلاف العبد. على البديهة. قال لأننا فإذا تزوج امرأة دينها دين المصارف زاد خيرا. تربى بدينها أو بدين النساء. لكن لو كان رجلاً كافراً نصرانياً يريد أن يتدوج المسلمة لا يتقرد النصران لا يترفون بمحمد صلى الله عليه وسلم كون معنا يقول أنا أفضل ما يفضل أنا أفضل من إن بلين نصرين وأقول تشرنا فإن النصيحة أمرنا أن نتبع الشرع هذا الشرع الجزء أفضل الرسول إلا لا ينتبعه وإلا أفضل هذا ولا تنجو المشتكيين حتى يؤمن، وتبقي القول باختلاف المقابل. هل قال المشتكيين حتى يؤمن ولم يقل حتى يوحد؟ لابد من إيمان بكل ما يجب إيمانه. قول. عن ذكر المقابل إلى ذكر ما لا يقابل ما لا يقابلهم هذا موجود أنه لا يوجد غالب إلا للدائم. قال الله تعالى والله يقضي بالحق والذين لا يذُون من دونه يقون بالحق ولا يقون بشيء لا يقون بشيء لماذا لم يقل لا يقون بالحق؟ لأن لا يكون بشيء أبلغ أبلغوا في هذه نقص نقصناه لا تقضي بشيء لاحق ولا باب انتبه لهذه النكتة نكتب لها زوجد تقضي عن ذكر المقابل إلى شيء آخر فإنه لا بد أن يكون لذلك تتعملها قال ولا عبد مؤمن خيرٌ من مشرك ولو أعجبهم العبد المؤمن خيرٌ من مشركٍ ولو أعجبهم صدق الله العبد المؤمن الذي أمن بالله ورسوله وبما يجب زمان به خيرٌ من المشرك والصواريخ والمراكب الفضائية جيد أفضل ورجل مسلم لا يعرفوا من هذا الشيء أيهم والخير العبد المؤمن فلو أن امرأة قالت إنها تريد أم أن تتذوج هذا الكافر لأن عندكم من هرون الطبيعة ولا عبد المؤمن المشرك لو أعجبكم ما قال ولو أعجبكم بيد ولي قالوا أعجبكم ونال أعجابكم وناله سوجل وجه هذه الخير فقال أولئك يدرون إلى النار أولئك الثمير يعود على المشركين والمشرك يدرون إلى النار لأقوالهم وأفعالهم ورفق أدنهم الله ولعنهم يسترون يبضون الدعوة ولم بكل ما يستطيعون والعمل بالمال والقول والعمل حتى أن نسمع أنهم يبنون المدارس ويبنون حتى أشفر ويعالجون المريض حتى يشفى يسترون يجلون إلى يوم هذا وانت اذا هنا لكن الحمد لله ليس لها قبول ليس لها قبول الكلام الذي يقولون بداع الى عه ينبنونها على عنوان بعض المؤثرات جبران ورحتن الاحوال ما لي الا رجائه شري أيها الشريف، الحمد لله أنهم يبوون بالفشل. كل ما كنا إليه، مهما دعوا، إنما يبوون بالنار، ولا من أشد قوته النار. أسلموا إن الله خدوم حسني. أن هذه الأعمال الخيرية لا تنفع، لا تنفع شيء أطينت فيها. أن تكون من مسجد تعالى بالحفظار وقدمنا إلى معامل من العمل فجعلناهم حباء منسورة إذن هل في ذلك خير ولا لا. دعوة إلى النار دعوة إلى النار ولهذا قال الله تعالى فسيمتون ثم تقول على شباب المسجدين أن ينتبهوا لهذه الله وهي نشاط النقص أنهم إنما ينفقونها بحرب الرحمن وعباوه فعلينا أن يقول أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة فعليكم أن المسألة لجتها تقابل أولئك يدعون إلى النار والمؤمنون يدعون الجنة والمغفرة هذا لأن المؤمن يكون منه تقصير للدعوة إلى جنة الله والمغفرة وإن الله عز وجل دعا إلى الجنة والمغفرة وكلما زاد الإنسان الإيمان بالله الله ازداد دعوة حمي. إلى جنة الله وما غفراته وهنا يقول اضعوا الى الجنة والمغفرة الجنة جذاء الاعمال الصالحة والمغفرة جذاء الاعمال السيئة اذا اتغفر الانسان منه ولذلك لان في بعمله جائم بين امرين اما عمل صالح محب هذا يكون سببا لقوله غير صالح لكنه كتابنا فهل دعوة إلى المغفرة وقولها عز وجل بإذن يجر إلى جنة والمغفرة بإذن إلى إذن شرعي وإذن كوني تعلق بالمخلوقات والتغفيرات فهو إذن كوني وما تعلق بالتشريعات فهو إذن شرعي قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن ما تقولون في الإذن هل وشرعي ألا كوني يعني يألم الله فيشفع أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم به الله هذا شرع قولها الله أذن لكم أم على الله يتذكرون ألا من ولا شر طيب نشوف الاستثام هنا للإنكار ولا للتقديم من الله عز وجل هؤلاء كون تهبته ولا غير تهبته تهبت. لكن إذنه لهم شرعا غير هنا لا لمعنى يدعو إلى الجنة والمغفرة لإذنه ترونها إذ إذن شرعيهم إذن كونهم وكلامهم ها؟ أو شرق أو كون نعم الصبي إذا سألت عن شيء فهو على, على على الأخير يقول مثلا اليوم السبت ولا حد يقول لحد اليوم لا حد هو السبت يقول السبت الله والله أعلم أنها تشمل الكون والشرط أن دخول الإنسان فيما يكون سبباً الجنة والنار كون وشرع ما يكون سببا في الجنة والنار هذا من الشرع هذا العبد اتقن ويوضيح آياته للناس ليعلموا مثل الكون يبين يعني يوضح فيه جمع آية وهي العلامة القاضعة قيلوا نزعني منها ومن نحملنا ذريكا في ذلك مشغول فالعلامة التي تستلزم وما هي علامة الله؟ قيم آياته الآيات تنفتني لقصة شرعية فهما قد بيّنه الله عز وجل وبيّن العباده الآيات الشرعيه لم يبق شيء يحتاج الناس إليه في أمور دينهم في أمور بناتهم إلا بيّنا قال الله تعالى وانزلنا عليك كتابا لكل شيء لكل شيء وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طائِر يقلِّب جناحيه في السماء إلا رأس لا يشكل على يشكل على أحد بعض الناس قد يخفى عليه بعض الآيات الشرعية لا يتبيّن له فيها وجه الشرع من أحد الآيات ما تبيّن للحكم الشرعي لشخص من الأشخاص، يعني أن الحكم الشرعي بحد ذاته كان أنه قد يخفى على البعض. إما لقلة علمه أو قصور فهنه أو تقصيره في طلب الحق هذه السلام تلات توجب القفاء إما لقلة علمه نحن الناس أنك هنا ناقص الزهن في أشياء كثيرة وإما يجده ما يهتم ترد عليهم مثلا مشكلة من هذه أتوقف فيها ولعب. ولعبها. لكن الحق في حد ذاته. قد بيّنه الله تعالى بياناً كان. وطرق البيان في الآيات الشرعية جموميه. اللفظ وشموله. وإما بدخولها في الرحل. إذا اتفق بالعلّة لقد شملهما المعنى امدا لا لا انا اختلف وانظر إلى اولى هذ وجل آيات المواريث قال يبين الله لكم ها ان الذين يبقى الايات القانونيه هي ما يتعلق بالمحقوق وهي ايه من ايات الله عز وجل آية على أي شيء على العلم إلا على قدرة على كل هذا مثلا اعتراف الليل والنهار من آلات الله لا إيش على القدرة والعلم والرحمة والسلطان نعم لأن كونها زالت على القدرة هو أبش. فإن أحدا من الناس لا يستطيع أن يقدم ضدوع الشم أن يؤخر ولكن خادقها الذي أمرها أن تسير بإذنه بري على أم مفهول أوه مسؤوق بالعلم وفدرة مفهول إلا وهو مسؤوق بالعلم وفدرة أن لو لا يمكن أن تخيطه إلا وأن عالم كيف تخيطه وكذلك قادر على خياضته وإلا ما يمكن أن لا يمكن أن يكون اختلاف ليل والنهار إلا عن عدد متى بها الليل والنهار كدليل على, سلطان. على السلطان لأن اختلاف الليل والنهار يشمل الاختلاف الحسي والمعنى والذي خلق الله فيه وتلك الأيام أولها ذن تنغ يصدون غنيا ويهذى ظالم ويظل مغتريا حصل أن الآيات الكونية آية على خالقها الزوجه أنت تقول عن قدرها والرحمة وما شبه ذلك لا تقول هي آية على كل معنى ناسب تلك الآية ويختلف بحسب الآية هل بيّن الله لنا الآيات الكونية من الله عز وجل ويستدر طول النهار بيّن لنا أن ذلك في والقمر وغمر قدرناه منازل حتى عاد العردون القديم ثم إذا كان هناك سببا السيم أو إذا كان من الإنسان يدرس المفلاك يستفيد يستفيد مما الآيات الشرعية مبينة والآيات الكونية مبينة ولكن سؤال الآن هل بيان الآيات الشرعية أبلغ وأدق أو بيان الآيات الكونية ها؟ الأول الآيات الشرعية وأدق وأشمل لأن الإنسان ينلها حاجة ضرورية عليها مدارس عارضي في الدنيا والآخر ولهذا بين الله عز وجل في عباده من الآيات الشرعية حتى آداب الجلوس والاستجدام أيها الذين آمنوا ربُّ النبؤة هارب ويتوبون حتى تستأنس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تقتسبوا في المجالس يفسحوا يفتح الله لكم يا الله حتى هذا الأمر وقال رجل من المشتفين لسلمان الفارسي: إن نبيكم علمكم كل شيء هذا بالخراج بل نعم وأن السنجية برجيع أو عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان الله لأنه أطاع الله الشرعية هو أشمل من البيان فَالْقَوْلُ الآيات الكمية تأتي على سبيل العموم على سبيل العموم يأتي الشرع يعني الشرع داب وبيان تلقّي رامي من, من الوحد يبين الله لكم آياته فأمنت بهذه الجملة فإنه قد يعرض لك مسألة لا تجدها في كلام الفقار ولا في كلام المحدثين وعندما تتأمن القرآن تجدها واضحة صريحة فيها أو عندما استأمر السنة تجدها واضحة مبينة فيها وهذا شيء معروف. ولهذا أحذكم أنتم طلبة العلم ألا أن يكون دعبكم في الوصول إلى غائص المسائل الرجوع إلى الكتاب والسنة ولا حرج أن نستعين بكلام أهل العلم لأن اعتماد الإنسان على نفسه في فهم الكتاب والسنة قد يحصل فيه خلف كثير فلا بد أن يعرف القواعد التي قرّعها السلف من الصحابة والتابعين مستنبتين لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نحن عندما نتكلم نحن عندما نتكلم نتكلم عن بيانها في حد ذاته أما كونها تعما أو تعما على بعض الناس قواعد فإن الكفار قد يطلعون من الآيات الكونية على ما لا يطلعها المسلمون لكننا لا تنفعهم لأنهم لا ستدلون بها على رحمة الله أو على وجوده إنما نحن إذا تكلمنا فإنما نتكلم على إيش؟ الآيات الشرعية من حيث هي آيات لقطع النظر عن من بها ولهذا الآن نحن جميعا نعرف أن بعضنا يفهم من كتاب الله وسنة رسوله ما لا يفهمه الأخ ويقال إن الإمام الشافعي رحمه الله اختضاف الإمام أحمد ليلة من الليالي فلما قدم إليه العشاء أكله كله له الله أمر أراد أن يمنع منه سياسة، ولكنه ما ما ما ما ما لم يمنع منه الحكم شرعيًا، واجتهاد منه، لكنه غير موفق فيه، غير موفق فيه، فهو نفسه رضي الله عنه ما استدل بدليل، وأنما خشي على من من تزوج بالكتابيات خشي عليهما فقط. خشي هذه الولي الأمر إذا رأى أن السياسة تمنع من التزوج فلا مثل ما يوجد عندنا الآن في الحكومة السعودية وفقها الله تمنع من التزوج بالأجانب إلا بشروط ترضاها وتؤفق عليها فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع الناس من التزوج بالأجانب حتى ولو كنا مسلمات لأمر يتعلق بمصالح البلد فلاه أي فعل ذلك، لأن ولي الأمر إذا قمن إنك ما تفعل إلا شيء، ما تأمر إلا بمأمور به، ولا تنه إلا عن منه من عن، بقي صلته عريمة التأثير، فلا بد أن يكون لولي الأمر شيء شيء من النظر، يمنع فيه ما يراه ما يرى أن الحق في منعه أو فيه ما يرى أن الحق في إباحته إذا لم يتعارض مع النص. نعم. الحكم الشرعي لإباحة لإباحة فلي وليد أمر أن يمنع إذا رأى المصلحة في المن مثل ما أبيحة, أبيحة الرجعة في القلقات الثلاث في عادي الرسول عليه الصلاة والسلام وعبي بكر وسنة ثانية من خلافة عمر ورأى عمر أن المصلحة تغفى المن فمنع فالمصلحة اللي رأىها رأى الناس استاجلوا في أمل كانت في كانوا فيه أمان وأن الواحد منهم بدأ كلما راضي بأذنى غضب على زوجته بدأت طلاقها رضي الله عنه أن يمنع من مراجعتها في هذا الحال فهذه ترجع إلى إجساد الحاكم وهو مره في مبينه هو بين الله إذا كان يريد الحب وهو معجوع سواء أصابع من المصل وإذا كان يريد شيئا آخر فرب يحاسبه نعم إنه على هذه هنا. أن أهل الكتاب في في مصلحة أخرى تقابل هذه العلة، وهي أن ما عند المرأة من العلم الذي يقدروها إلى الإسلام أكثر وأكبر من الجهد <تصفيق> الذي قد فيه على للشركة. <تصفيق> نأخذ في الآن نعم كل شرك شرك لأن لأن لا أخرجهم قال أول محصنات من النوميات وأول من الذين أوتكتاب يعني هذه ما إذا نص ال مخصصة مخصصة هذا إذا قلنا إن الآت التي معنا من باب عام مع أن بعض العلماء يقول مرد به المشتكيين ولا أصل في هذا الكتاب من الأصل من الأصل أنا ما فيها فتكون عامة وأريد به الخصوص في هذه الآية الكريمة تحريم نكاح المشتكيات على المؤمنين من أين أخذوها؟ ولا تنفع المسكات حتى يؤمن وفيه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدلا لقوله حتى يؤمن لذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح ومتى انتفى انتفى النكاح ومن فوائد الآيات الكريمة أن الزوجة ولي نفسه من أين توخذ؟ ولا تنرح المشركين هو المشرك اعتناع الخطاب <تصفيق> للزوج ومن فوائد الآيات الكريمة أن المؤمن خير من المشرك ولو كان في المشرك من الأوصاف ما أعجب تقوله تعالى ولعذ من خير من مشرك ولو أعجبه ومثله قوله تعالى قل لا يسو الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ولا تعتذر بالكثرة ولا تعتذر بالمهارة ولا بالجودة ولا بالفصاحة ولا بغير ذلك ارجع إلى العصاف الشرعية التي علقت بها الصفات المحمودة ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الناس في أحوالهم وأنهم ليسوا على حد سواء تقوله والعبد المؤمن خير من مشكل وفيه رد واضح على الذين قالوا أو على الذين أطلقوا أن الدين الإسلام دين مساوات كيف ذلك؟ لأن التفضيل ينافي المساوات والعجيب أنه لم يأتي في الإسلام لا في الكتاب ولا في السنة لفظ المساواة بها أبدا ولا أن الله أمر فيها ولا رغب فيها لأن ما صحيح تأي إذا قلت بالمساوات دخل الفاسق والعدل والكافر والمؤمن والذكر والأنثى وهذا هو الذي يريده أعجاب الإسلام من المسلمين أن يجعل دين الإسلام دين مساواة ما في فرق لكن جاء الإسلام بكلمة هي خير من تلك الكلمة وليس في احتمال أبدا وهي إن الله يأمر بالعدل بالعدل كلمة العدل تقتري أن نسوي بين الاثنين حيث, حيث اتفق في الصفات المقتدر التسوية وأن نفرق بينهما حيث اختلفها في الصفات المُعتضية للتفريق أليس كذلك؟ أكثر ما يوجد في القرآن نفر في هذا الباب قل هل يستوي الأعمال البصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر ومجالون في سبيل الله؟ لا يستوي منكم من قبل الفتح وقاتل؟ والأشياء كثيرة،, كثيرة في هذا النوع، نعم هل يستويان مثلا وما أشبهه؟ والحافل أن هذه الكلمة خرها أداء الإسلام على المسلمين وأكثر المسلمين ولسية ذوي الثقافة ذوي الثقافة العامة لا ليس عندهم تحقيق وتدقيق في الأمور. وتمييز بين العبارات، ولهذا تجدهم يج يرون هذه الكلمة هذه الكلمة كلمة نور كلمة نور تحمل على الرؤوس، الإسلام دين المساواة، نقول كذبتوا، الإسلام دين العدل، وأتوهنا بحرف من كتاب الله أو من سنة رسوله يأمر بالتسوية. أبدا، لكن القرآن كله عدل، يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأقصتون الله من الموصطين، وازدوا بالقصاص المستقيم، وما أشبه ذلك، فهذه الكلمات وغير كثير، هذه الكلمة وغيرها كثير، يجب أن نتنبه لها، نعم، نعم. حتّى ده غلط ما صحيح من لا زكاء من لا مال عنده هل يساوي من عنده مال في الزكاة ها ومن ماله مليون هل وم... مثل من ماله ألف نعم لا واللي يقدر يصلي قائم مثل اللي ما يقدر يعني نحكي هذه الجمعة ما طوفها على الجمل السابقة التي وقعت فيها الأسئلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام من أجل أن يقوموا بما يكون الجواب موجباً لهم. قول عن المحير كلمة المحير تصر أن تكون مصدر ميمية لا تكون بمعنى الحيض. وتص وتصلح أن تكون اسم مكان فيكون مراد به مكان الحين أو اسم زمان فيكون مراد به زمان الحين والنظر أي هذه الاحتمالات أو لا بسياق العين قال الله تعالى كل هو آذن هذا الشواغ هو أي المحيض أذن وهذا يرجح الاحتمال الأول أن المحيض مصدر ميمي يعني سألنك عن الحيض قل هو أذن أذن لمن للزوج أو للزوجة أو لهما معا أثبت الطب أنه أذن لهما معا وأنه يحصل فيه ضرر على الزوج كما أن فيه ضررا على المرء ولهذا قال هو آذن والآذى يطلق على الشيء المكروه والشيء المستقدر وهو كذلك فاعتازل النساء الفاء هنا للتفريع أو للسببية أي فيتفرع على كونه آذن توجيه الأمر إليكم باعتزال النساء أو فبسبب كونه أذن يعتزل النساء في المحيض وقول اعتزل النساء أي الحائضات لقوله في المحيض والمراد في المحيض هنا مكان الحيض وزمان أي اعتزل النساء فلا تجامعهن في فروجهن، لأنه مكان الحيض. ولا زمن الحيض، لأنه وقت الحيض. فيكون المحيض هنا ظرف زمان، آه، وضرف مكان. اعتاز النساء في المحيض، وقوله اعتاز النساء بأي شيء. لا شك أن المراد به الجماع وليس المراد به أن أعتزلهن في المؤاكلة والمشاربة والمساكنة لا لأن الذي تعلق به التحريم وهو مكان الحيض أو زمانه إنما ينتفع به بماذا بالوقت بالجماع فالمعنى اعتزلهن في الجماع ولا تقربوهن حتى تطهر. لا تقربوهن أي النساء في المحيط حتى تطهر. وفي قوله لا تقربوهن تدل على أنه يجب اجتناب الجماع وما حوله. وعلى هذا فلا يحل للرجل من زوجته. إذا كانت حائراً إلا ما فوق الإزار، وأما ما دونه فلا يحل إن الله يقول ف... فاعتزن النساء في المحيط ولا تقربهن، وإلى هذا ذهب كثير من العلم كما سيبين إن شاء الله في الفوائد. وقوله ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهر في في قراءة حتى يطهرن فإذا تطهر وهذه قراءة تناسب الجنة التالية حتى يتطهرنا، فإذا تطهر وأما على قراءة حتى يطهرن فالمراج بها حتى يطهرن من الحي فالقراءة تاني إذن حتى يطهرن أن يعتسلن كما قال تعالى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتْطَهَرُوا فالاتهار بمعنى الاقتصاد وأما حتى يطهرن في المعنى يطهرن من الحيض يقال طهرت المرأة من حيضها أي انقطع وعلامة الطهري المرأة هو القصة البيضة بأن لا تتغير القطنة إذا احتشت بها يعني إذا تخذ القطنة في الفرج وخرجت بيضاء فهذا هو علامة الطهر. وهذا هو الغارب في النساء أن الطهر هو البيض لكن بعض النساء لا يرى ذلك. تعرف الطهر بانقطاع الحيض فقط ولا ترى القصة البيضة وعلى هذا فيكون الآية الكريمة تألة على منع اتيان المرأة حتى تطهر من الحيض ويكون الطهر بحسب ما يكون من حال المرأة والغالب أن الطهر هو القصة البيضة وقوله فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث مرق الله تطهرنا هل المراد بالتطهر قل اغتسال أو المراد بالتطهر تطهير المحل من الدم وإن لم تغتسل نعم الأول. ذهب بعض العلماء إلى أنه المراد حتى يغسل دم الحي ولكن جمهور أهل العلم على المراد إذا تطهرنا أي يغتسل. فقال إن القرآن يفسر بعضه بعضا فقد قال الله تعالى وإن كنتم جنوبا وطهروا وليس المراد بقوله طهروا يغسلوا آثار الجنابة. بل المراد يغتسل. وعليه فيكون قوله إذا تطهرنا يعني يغتسل. على قراءة حتى يطهرن فإذا تطهرن لا فرق بين الجملتين لكن على قراءة حتى يطهرن فإذا تطهرن فإن ظاهر الآية الكريمة حتى يطهرن أنه إذا طهرت المرأة فليس جماعها كجماعها قبل الطهر وإن كان ممنوعا لكن ليس كجماعها نعم قبل الطهر وهو كذلك فإن جماعها بعد الطهر وقبل الاتسال لا يوجب الكفارة على القول بوجوبها وأيضا فإنه يباح لها الصيام إذا طهرت ولم تطهر أبيح لها الصيام وأيضا فإنه يباح لها يباح الطلاق لأنها الآن واحد, واحد. فتكون مطلقة للعد فتبين أن هناك فرقاً في الأحكام بين الطهر والتطهر وقول فأتوا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله ألف رابطة للجواب جواب الشر وهو قوله فإذا تطهر وقول فأتوهن أي جامعوهن كن بالاتيان عن المجامع وقوله أتوهن من حيث أمركم الله قيل إن من بمعنى في أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه وهو الفرج وقيل من للابتداء فهي على بابها أي فاتوهن من هذه الطريق من هذه الطريق من حيث أمركم الله وما الذي أمرنا الله به من هذا أمركم الله أمرنا الله أن تطوهن في الفروج لقوله في الآية التي بعدها نساءكم حارث لكم فأتوا حرفكم أن نشير والحرف هو موضع الزرع وموضع الزرع هو القبل يكون معنى قوله توهن من حيث أمركم الله أي من قبلهن وليس من الدبور وقوله فأتوهن من حيث أمركم الله ولم يبين الجهة التي نأتي بها المرأة من حيث أمر الله ولهذا يجوز الإنسان أن يجامع زوجته مقبلة ومجبرة يعني من قدام ومن خلف لكن في صنام واحد أي في الفرج يأتون من حتى ماركم الله وقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يجب على المرء كلما طهرت زوجته أن يجامعها لقوله فإذا تطهرنا فأتوهن والأصل في الأمر الوجوب نعم ولكن الجمهور خالفوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان ذلك في الظوار ثم قال عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذا تعليل لما سبق من الأوامر وهي اعتزال النساء في المحيط ويتيانهن من حيث أمر الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب التوابين أن يثيبهم على توبتهم لا, لا, لا, لا, لا كيف اللي يقولها الآن معلمكم معلمكم يقول يحب أن يثيبوا التوابين على توبتهم أول المعلم كيف المعلم أولكم أولا, اولاً أي يعني معناه يجب أن نرد على معلمنا إلى أخضر نعم إذن يحب التوابين المحبة صفة غير التواب التواب من آثار المحبة ولوازمها والمحبة صفة في ذات الله عز وجل وهي محبة حقيقية لائقة بجلال الله وعظمته غير مشبهة لمحبة المخلوق للمخلوق. المخلوق هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وقد مر البحث في هذا كثيرا وبينا أن من أهل العلم بل من من المسلمين من حرف هذا المعنى وقال إن معنى يحب أي يتيب ولكن هذا ليس بصحيح وقوله التوابين التواب على وزن فعال وزن فعال تأتي للمبالغة هاي لكثرة وتأتي للنسبة ولو لم يكن إلا مرة فما المراد به هنا التوابين الكثير التوبة أو التوابين المنتسبين للتوبة ولو مرة واحدة يشمل هذا الظاهر يشمل يشمل هذا وهذا ولا ينبغي أن نحملها على النسبة فقط، لأننا لو حملناها على النسبة فقط، لكان من عصى المتاب وعصى متاب وعصى المتاب، غير محطوب عند الله. والله عز وجل يقول يحب التوابين، حتى الذي يكثر من الدم ويعقبه التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. ولهذا ليس من شرط التوبة أن لا يعود إلى الذنب هذا ليس من شرطه شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود فإن عاد وسولت لتبعونه سوى العودة يا خالد فإنه يتوب الله عليه ذاته تاب يتوب الله عليه إذا تاب إذن الرب عز وجل يحب التوابين ومنهم التوابون التوابون كثير التوبة والتوبة هي الرجوع من صيَّت الله إلى طاعته وقد سبق لنا أن شروطها خمسة يعدها لنا فهد الأقلاع عن الذنب والندم على ما فعل وألا يعود وأن لا يعود أو وأن يعزم الألا يعود وأن يعزم وأن لا يعود يعني. نعم ثلاثة ثلاثة. ثلاثة نعم وإن في رد لا. في رد لا لا هذه داخلة في الإقلاع داخلة في الإقلاع تكون قبيل معروف وقبضة العشش أن تكون في زمن في زمن القبول في زمن القبول. طيب نعم طلوع الشمس في زمن يدخل هذا في واحد بعد فقاري الإخلاص. الإخلاص لله فشروط التوبة إذن خمسة الإخلاص لله والندم على الذنب والإقلاع عنه والعزم على أن لا يعود وأن تكون التوبة في وقت القبول أو في زمن القبول أما الأول الأول فشرط التوبة الإخلاص لأن التوبة من من أجل العبادات والعبادات من شرطها الإخلاص فلو تابد الإنسان من ذنبه مراعاة لشعور أحد من الناس أو مراعاة للناس فإن توبته لا تخلق وإذا لم يندم على ما مضى من الذنب وصار فعل الذنب وعجمه سواء فإنها لا تقبل توبته لأنه ما صدق في رجوعه الراجع الصادق هو الذي يندم ليس ما فعلت وإذا لم يقلع فليس بصادق بل هو إلى الاستهزاء أقرب منه إلى التوة رجل يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من الغيبة يا فلان ماشي فلان هذا السيء الخلق ماتا مات. تاب للا ماتا مات. واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من أكل الربا تعالي ولا اتخذ مئة بموع عشرين تائب مات. هذا ماتا نعم واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من حقوق الناس وهو عند القاضي يدعي ما ليس له وينكر ما عليه تائب ما هو تائب ليس بتائب ان تبع الرجوع هذا ما رجع الخامس او الرابع ان يعزم على ان لا يعود في المستقبل فان لم يعزم فليس بصادق في توبته وكذلك يقول المنب عائد لكن في نفسه انه لو سنحت الفرصة لفعل الذنب فهذا ليس بتاء الخامس أن تكون في زمن القبول وهو أن تكون قبل حضور الأجل فإن كان بعد حضور الأجل وانقطاع الأمل فإنها لا تقبل تقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ما ينفع بعدما شاهد العذاب ما تنفع فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ها. فلم يكن أنفعهم إيمانه لما رأوا بأسنا فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ماذا قيل له الآن ما ينفع هل الآن وقد عصيت قبل وكنت من مفسدين هذه ليس التوبة كذلك أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع التوبة قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيره فسر النبي عليه الصلاة والسلام بعض آيات الله بأنها طلوع الشمس من مغربها وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة لا تنقطع للهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها هذه شروط التوبة وهل يشترط للتوبة أن يقلع عن جميع الذنوب أو تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره <تصفيق> <ها؟ تصفيق> نشوفنا الشروط اللي معنا هل من الشروط أن لا يصر على ذنب لا إذن تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ولكن هذا التائب لا يسحق الوصف المطلق للتائبين لأن الذي عنده مطلق توبة لا توبة مطلقة فلا يستحق الوصف المطلق للتائبين ولا المدح والثناء أو ولا المدح والثناء للتائبين وقال بعض أهل العلم إنها لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره من جنسه أفهمتم؟ فمثلاً لو تاب من النظر المحرم، لكنه يتكلم الكلام المحرم مع النساء تقبل بتو؟ ها؟ قال بعض العلماء لا تقبل لأن الجنس واحد، وكذلك لو تاب من الزنا زنا الفرج. وهو مصر على زنا العين واليد والرجل واللسان فإنها لا تقبل لأن الجنس واحد ولكن الجمهور على أن ذلك ليس بشط وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصار على غيره ولو من جنسه وقوله تعالى ويحب المتطهري التوبة تطهير القلب والمتطهرين تطهير الأبداء يحب الذين يتطهرون من الأنجاس والأرجاس ومن ذلك المتجنبون لوط الحائر المتجنبون لوط الحائر لأنهم متطهرون في الواقع فالله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم نساؤكم يعني زوجاتكم حرث لكم أي موضع حرث لكم كما تكون الأرض حرثا للزارع يبث فيها الحب فيخرج الحب وينمو وينتفع به كذلك النساء بالنسبة للرجال حرث يضع فيها الإنسان ها هذا الماء الدافئ فينزرع في الرحم حتى ينمو ويخرج بشرا سويا النساء حرث للرجال ولهذا قال نساءكم حرث لكم فأتو حرثكم ألف هذه للسببية أو للتفريع فأتوا حرتكم أن شئتوا والمراد بالحرث هنا إيش موضع الحرف وهو الفرج ائتوه أن شئتوا أننا بما نحيث فهي ظرف مكان بمعنى إئتوه هذا الحرف من أي جهة شئت من جهة القبل يعني الأمام من جهة الخلف من جهة الجنب من أي جهة بل المهم أن يكون الاتيان في الحرف وقد زعمت اليهود أن الرجل إذا أثى المرأة من دبرها في قبلها صار الولد أحول وكذبوا في ذلك وقد أنزل الله تكريبهم في هذه الآية إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وسيأتي إن شاء الله الفوائد على هذه الجمل فوائد كثيرة قال وقدموا لأنفسكم. قدموا لأنفسكم وش نقدم؟ نقدم الطاعات وما ينفعنا عند الله عز وجل وإنما قال قدموا لأنفسكم بعد قوله نساؤكم حفل حتى لا ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة وقدموا لأنفسكم ومن التقديم النفس أن يبتغي الإنسان بالجماع تحصين فرجه وتحصين فرج امرأته وطلب الولد الصالح والتسمية عند الجماع وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع من الأعمال الصالحة بالنية مثلا الإنسان قد يجامع زوجته لكن من الناس من يريد مجرد قضاء الوطن فقط هذا لا شك أنه مفيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة قال ويا رسول الله آياتي أحدنا شوته ويكون له في أجر قال أرأيتم لو وضعه في الحرام أكن عليه وزر فكذلك إذا وضعه في الحلال كان له أجر ولكن أفد من ذلك ما أشار الله إليه في هذه الآية الكريمة فأتوا حارتكم وقدموا لأنفسكم بماذا بالنية بالعمل الصالح الذي يترتب على النية فينوي الإنسان مثلا بجماعه هذا قرأ الوتر والتمتع بما أباح الله له والاستغناء به عما حرم الله ثانيا ينوي بذلك تحصين فرجه وفرج امرأته لأنه لا شك أن هذا فيه تحصين فرج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإنما معها يعني مع أهله مثل الذي معه إذن فالجماع محصن للفرد وإلا لكان النفس تتعلق بهذا الذي رأت ثم تحصل الفثنة ثالثا ينوي بجماعه أن يرزقه الله تعالى ولدا صالح ولا لا وما أفضل الولد إذا وفق الإنسان لولد صالح ينفعه في حياته وبعد مماته ما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ورابعا أن يفعل ما ينبغي أن يفعل حال الجمع مثل التسمية عند الجمع فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا كل هذا داخل في قول تحت قوله تبارك وتعالى وقدموا لأنفسه نعم ثم قال واتقوا الله الله الله لما امر بالتقديم لانفسنا امرنا ان نتكلم ما حرم الله عليه فقال واتقوا الله وهذا يشمل كل ما يتعلق بالمرء في مساله الجماع مما يخالف شريعه الله مثل أنه جامعها في الدبر مثلا فإن هذا ليس من تقوى الله عز وجل بل هو من معصيته وقوله واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا وهذا تنبيه للإنسان أن يعلم فهو كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوه استمع للمثل هنا قال واعلم كمبيه لأن تعلم أنك ملاق أنك ملاق الله عز وجل أنك ملاقوه هذا اللقاء لقاء حقيقي كل المراد ملاقوه أي ملاقوه ثوابه أو عقابه الأول لقاء حقيقي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان كل إنسان سوف يولاق الله عز وجل فاستعد لهذه الملاقات انظر ماذا أعددت لها وهذه الملاقات ليست والله ببعيدة ما أقربها مهما طال بك الزمن فإنه قريب كأنهم يوم يرون ما يعدون ها. لم يلبثوا إلا ساعة منها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فما أسعى هذه الملاقات التي ستكون بينك وبين ربك يكلمك عز وجل مكالمة منه إليك ليس بينك وبينه ترجمان قال النبي عليه الصلاة والسلام في أنظر من منه فلا يرى إلا ما قد وينظر أشأم منه على شماله فلا يرى إلا ما قد وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره وقولوا أعلموا أنكم ملاقوه هل يشمل ذلك النظر إلى وجه الله الكريم نعم ربما يشمله ربما يشمله كما استدل به بعض أهل العلم أو استدل بها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية الله عز وجل في الآخرة ثم قال لما حذر هذا التحذير العظيم وعلموا أنكم ملقون لو كانت قلوبنا حية لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا. لأنها من كلام الله عز وجل مصدرة لكن والله القلوب ميتة والشك إلى الله عز وجل لما جاء بهذه الجملة العظيمة المنذرة المخيفة قال وبشّ المؤمنين الحمد لله بشّ المؤمنين هذه الملاقات ملاقات خير وهنا قال بشّ المؤمنين ولم يذكر المبشر به حتى يكون عاما لكل ما فيه بشاره في الدنيا وفي الآخرة على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ولهذا قال هنا وبشر المؤمنين ولم يذكر وقت البشرة ولا مكانها ولا نوعها إذا فهي بشارة عامة شاملة حتى إن الرسول عليه صلى والسلام قال تلك عاجل بشرى المؤمن الرؤية الصالحة يراها أو ترى له فأنت بشر كل مؤمن بكل خير حتى في ملاقات الله عز وجل بشر لأن الله سبحانه وتعالى إذا قرر المؤمن بذنوبه ماذا يقول له يقول قس سترتها عليك في الدنيا وأنا أفره لك اليوم حساب يسير آخره هذه البشرة العظيمة سترتها عليك في الدنيا وأنا أفره لك اليوم شليل. نعم لأسباب نزول شيخ الله يعني هي مسعودة خير من الله هي لكنها قبل قليل لا قبل سبب قصة من... اليهود لأن قالوا إذا آت الإنسان امرأتهم من, من دبرها في قبلها صالوا رجل أحكم فقالوا ائتوا حردكم أن نشئت في المفسرين قالوا أن المهاجرين كانوا يفعلون هذا ولن صار لي داخل فيها أقول داخل فيها داخل فيها يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس والله سميع عليم. اختلف العلماء في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عورثا للإيمان. فقال بعضهم المعنى لا تكثر الحلف إذا كنتم تريدون البر والتقوى والإصلاح لا تكثر الحلف بالله فلا تجعلوا الله تعالى معروضا. في أيمانكم دائما ولا شك أن هذا منهينا وأنه لا ينبغي الإنسان أن يكثر الحلف بالله بل يجب أن يكون في قلبه من تعظيم الله عز وجل ما يمنعه أن يجعله عرضة في كل شيء يعترض أو يعرض الله عز وجل في كل شيء وقال بعض المفسرين لا تجعل الله مانعا لأيمانكم من البر والتقوى ولساحب الناس لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أنت بغ يعني عرضة مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح وهذا المعنى أقرب من الأول وإن كان الأول معنا محتملا لكن هذا أقرب ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير آخرا منها إلا تحللت من يميني وآتيت الذي هو خير وقال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيتها غي فرأيت غيرها خيرا منها فكف عن يمينك وأت الذي هو خير وعلى هذا يكمن الآية لا تجعل لا تجعل الأيمان مانعا لكم من البغاء ويكون قوله أنت بره يكون مؤولا بمستر منصوب بنزل خاف أي عرضة عن بركم وقول أن تبروا هذا إذا حلف على ترك واجب إذا حلف على ترك واجب نقول لا تجعل اليمين مانع لك من فعل الواجب ماذا يسمع يكفر عن يمينه ويفعل الواجب مثل أن قال والله لا أكلم فلانا وفلان مؤمن يحرم هاجره يقول الآن حلفت وشو عليه على إيش على تركي واجب فيجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تكلمه قال والله لا أصلي مع الجماعة أصلي مع الجماعة يا ولد صل مع الجماعة لا والله عناد لكم والله ما أصل لمع الجماعة هذا يمكن أن أقع من بعض ها طيب ماذا نقول له سل مع الجماعة قال والله أنا حلفت مضى مني يمين ماذا نقول له لا تجعل الله عرضة لأمانك عن البر قم بالواجب وكفر كفر عن يمينك نعم، طيب وقوله وتتقوا هذا فيما إذا حلف على فعل محرم ما على على فعل محرم قال والله لأجحدن مال فلان الذي عليه حلف على عليه على فعل محرم وهو الحق الذي الواجب عليه ماذا نقول له نقول كفر عن يمينك وأدل الحق إلى صاحبه والله حلف ترى مني يمين إني ما أكلم إني لا أجحل هذا يمين لا يعيقك عن تقوى اتق الله عز وجل وقم بما أوجب الله عليك من إعطاء صاحب الحق حقه طيب إنسان قال والله لا أضربن فلان وما ما فعل جناية لكن صار في نسيه أي شيء يا والله لا أضربن فلان صار بينهم خصومة فوالله لا أضرب والله ما يروح من إلا نجاح من رأسه وداقا عنقه وش نقول مش نقول, نقول يا أخي العلم هذا حرام. اتق الله عز وجل وكفر عن أمينك نعم وأتي الذي هو خير كفر عن أمينك ولا تضرب هذا الرجل أو تقع عنقاه ولي ولهذا قال أهل العلم إن الحنثة في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة تارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وتارة يكون سنة وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباح. لكن في قسم المباح حفظ اليمين فيه أولى أولى حفظ اليمين أولى في المباح قال أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أيضا بعض الناس يصلح بين رجلين فيحصل منهما إساءة عليه والله ما عمري أصلح بين الناس أبدا ليش كذا أن هذولا أصلح بينهم ولاحقني منهم منهم الضراء والله يكفيك شر من تحسن إليه وش نقول له نقول كفر عن يمينك بين عباد الله فعلا جرى من يمين يقول هذه اليمين الحمد لله كل شيء يمكن أن يحلل إن كفر إن كفر عن اليمين قبل الحنث يسمى إيش يسمى تحلة وإن كفر بعد الحنث يسمى كفار قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم الله لك تبتغي مضافة لأزواجك والله أفور رحيم قد فراب الله لكم تحلة أيماني ولهذا جاء في الحديث الذي أشرته إليه قبل قليل إلا تحللت يميني أو قال عن يميني وأتيت الذي هو خير وعلى هذا فنقول للذي أقسم أن لا يصلح بين الناس أصلح بين الناس وكفر عن يمينك أو تحلل من يمينك وأصلح بين الناس قال الله تعالى والله سميع عليم الجملة هذه لا شك أن فيها نوع من التهديد فإن الإنسان إذا جعل الله عرد لأيمانه عن البر والتقوى والصحفة الناس لا شك أنه مستحق لللوم وللعقاب لأن الله نهاه ولهذا ختم الآية بقوله والله سميع علي سميع لما يقال عليم بما يفعل بل بكل شيء كما قال الله تعالى لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذان جسمان من أثناء الله من الأسماء المتعدية أو اللازمة المتعدية إذا لا يتم الإيمان بها إلا بثلاث شروط الأول أن يؤمن بأنها سب من أسماء الله دالة على ذات الله عز وجل ثاني أن يعتقد أنها دالة على صفة من صفات الله <تصفيق> في لذلك والثالث أن يؤمن بما يترتب عليه من الحكم والآثار فسميع أي ذو سمع يسمع به عليم ذو علم يعلم به والغرر أو الحكمة من ختم الآية في هلين واسمين الكريمين التحذير من مخالفة الإنسان ربه فإنه إذا خالف الله فالله سميع علي والله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفائدة الأولى فوايد قوله تعالى ولا قوله تعالى. قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الآية الفائدة الأولى أن لفظ الإيمان أخص من لفظ التوحيد لقوله حتى يؤمن ولقوله حتى يؤمنه ولم يقل ولا تنكح المشركات حتى يوحد ولم يقل ولا تنكف المشركين حتى يوحدوا الفائدة الثانية <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>